فإني أشكر الله تبارك وتعالى على ما من به من هذا اللقاء وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مبارك وأن ينفعنا به وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا فإنه على كل شيء قدير وإن نعم الله تبارك وتعالى علينا عظيمة فنعمه سبحانه وتعالى لا تحصى وفضله لا يستقصى وهو المنعم بكل النعم ربنا تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله وقال تبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فنشكره سبحانه وتعالى ونسأله المزيد من فضله لنا ولجميع المسلمين في كل مكان وإني أشكر الله تبارك وتعالى على ما من به من تحرير هذه البلاد والنصر لهذه البلاد بعد طول كبت وقهر وظلم للعباد وإن المصيبة إخوتي الكرام التي وقعت لهذه البلاد في غضون السنين الماضية الاثنين والأربعين سنة الماضية مصيبة عظيمة وأعظم ما حلت بها البلاد المصيبة هي مصيبة الدين وإن المصائب تتفاوت وأعظم المصائب التي تقع للأمم هي مصيبة الدين وصدق الشيخ الحافظ ابن أحمد الحكمي يقول وكل كسر الفتى فالدين جابيره والكسر في الدين صعب غير ملتائم فأي كسر يصاب به الفتى الدين جابر له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحد قط أو في الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء فشكر فكان ذلك خيرا له وإن أصابته ضراء فصبر فكان ذلك خيرا له يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فانظر في هذا الحديث أخره الكريم أن الدين جابر المصائب ما أصاب أحد قط يعني من مصيبة يعني ما أصاب أحد قط من مصيبة فيصبر ويحتسب إلا وله الأجر ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب لامر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر فكان ذلك خير الله وإن أصابته ضرائع فصبر فكان ذلك خير الله جاء في الحديث ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فإذا المصائب يجبرها الدين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلمة الذي ترويه عن أبو سلمة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول اللهم آجرني في مصيبتي يقول إن لله وإن إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها ما أصاب ما من عبد يعني مسلم أو كافر يعني يصاب بمصيبة وجاء في اللواية ما من مسلم في هذا الحديث ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إن لله وإن يراجعون إن لله يعني ملكا وخلقا وإن إليه يعني جزاء وحكمة إن إليه راجعون اللهم آجرني يصح آجرني ويصح آجرني بالقصر وبالمد اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها ولا يصح واخلف لي خيرا منها بعضهم يعني يقول واخلف لي خيرا منها هذا خطأ لأن وأخلف يعني اجعل لي خلفا وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله إذا كان قلنا اللهم آجرني إلا آجره الله وإذا قلنا اللهم آجرني إلا أجره الله يعني خيرا منها انظر هنا المصائب يعني وهذا حديث أم سلمة يعني فيه فوائد عظيمة ولكن ليس الآن مجال بسطها عندما, سمعت عندما حدثها أبو سلمة بهذا الحديث ثم عندما مات أبو سلمة لها قصة في هذا قالت فتذكرت ما حدثني به أبو سلمة فقلت إنا للمدمات قالت قلت الله إن لله وإن إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأرادت أن تقول وأخلف لي خيرا منها قال يعني فحاجزت عن قولها لأن المصاب عظيم وكنت أظن لا أحد أفضل من أبي سلمه فقوة الله لعزمك كما جاءت في بعض الروايات فقلتها فأرسل الله فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حاطب ابن بلتع يخطبني إليه فقلت أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن لي بنتا وإني امرأة غيور فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا لها إن لها بنت وإنها مرأة غيور فقال أما البنت فنسأل الله أن يغنيها أن يغنيها عنها وأما الغيرة فنسأل الله أن يذيبها ولله حديث حكام حكام جمع فالشاهد أن المصائب إخوة الكرام عظيمة وهي متفاوتة ولكن مصيبة الدين هي أعظم المصائب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ترمذي وحسنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ومعنى لا تجعل مصيبتنا في ديننا يعني يا الله لا تصبنا في ديننا يعني ما يخدشه وما ينقصه وما يذهبه من الشرك ومن الكفر ولعيذ بالله ومن المعاصي فهذه المصائب وفي غيرها من المصائب تهون كما قيل من كل شيء إذا ضيعته عوض وليس في الله إن ضيعت من عوضي فمصيبة الدين يعني صعبة جدا ولهذا يقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحاكم وكل كسر الفتى فالدين جابره والكسر في الدين صعب غير ملتئم يعني الكسر في الدين يعني صعب لا يلتئم إلا إذا من الله تبارك وتعالى عليه بالالتوبة وهداه للأوبة وإلا فالكسر في الدين صعب إذا تقرر في هذه الكلمات إخوتي كرام أن المصيبة التي حلت بهذه البلاد مصيبة عظيمة وهي المصيبة في الدين ولا شك أن بعد العلماء عن هذه البلاد والدعوة والإرشاد ورفع يعني مدارس العلم والمدارس الدينية والمعاهد الدينية والجامعات ويعني منع العلماء وصدهم ومحاربة السنة في هذه البلاد في غضون هذه السنين الطويلة لا شك أنه من أعظم المصائب التي حلت بهذه البلاد ولكن الحمد لله يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون فنعمة الله تبارك وتعالى علينا عظيمة إلا أن الذي دفعني إلى هذه الكلمات إخوة الكرام هو علو الهمة وجبر هذا الكسر العظيم الذي لم بنا وبأسرتنا وبهذه البلاد فالأمر عظيم جدا والواجب علينا أن نشمر على ساعد الجدي والإجتهاد والمتابرة وأن نعلي من هممنا ونستدرك ما فاته من ضياع في طلب العلم والواجب علينا إخوة الكرام أن نأخذ الأمر بعين الاعتبار والأهمية كيف لا وفي طلب العلم إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى ونصرة دين الله وإظهار الحق وإعلاؤه على وجه الأرض لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة لذين كفروا السفلة كما قال الله تبارك وتعالى ونقف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق والحق يريد ألسن ألسن تلهج به وتدعو به وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولهذا شرفت هذه الأمة بهذا الأمر إذن إخوة الكرام فالمصاب عظيم والواجب علينا جبر هذا الكسر وأن همتنا فإن شرف الإنسان وقدره وقدر الإنسان في علو همته فكلما علت الهمة كان أشرف الناس نفسه وأعلاهم قدرا وما بلغ الناس إلى المعالي إلا بعلو الهمة فلابد إخوتي الكرام أن نفطم أنفسنا من الركون إلى الدنيا والدعاة وحب المال وأن نشمر على ساعد الجد والاجتهاد والمتابرة في طلب العلم وإن طلب علو الهمة يعني ينبغي أن تطلب من الله تبارك وتعالى أولا ثم يحفز الإنسان إلى الأخذ بالأسباب إليها ثانيا يتضرع الإنسان إلى الله تبارك وتعالى في جوف الليل قائلًا اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني كما كان عليه شيخ الإسلام ابن كان يمرغ وجهه في التراب ويقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهيم سليمان فهمني يمرغ وجهه في التراب ليس يعني تمرغًا هكذا ويدعو وإنما يعني يمرغه في السجود يعني بالصلاة لله تبارك وتعالى ويدعو الله تبارك وتعالى قائلًا اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهيم سليمان فهمني فادعوا الله تبارك وتعالى لأن من الله به خيرا في الدين وهذا عدم خذلان للعبد أن يفقه في الدين من أراد الله به خيرا في الدين وإن علو الهمة شأنه عظيم وأمره عظيم وشأنه كبير جدا فصدق ابن القيم إذ يقول يعني المطلب الأعلى موقوف حصوله على همة عالية ونية صحيحة ومن فقدهما تعذر عليه الوصول من فقد الهمّة العالية والنية الصحيحة تعذر إليه الوصول إلى المطلب الأعلى لأن من علت من علت همته اختار المعالي والمعالي والمطلب الأعلى وهو إرضاء الله تبارك وتعالى والعلو والرفعة يعني لا يكون إلا بالهمة العالية والنية الصحيحة ومن فقدهما تعذر عليه الوصول فإن الهمة العالية إذا علت تعلقت به وحده دون ما سواه إذا علت همتك تعلقت بهذا المطلب الأعلى دون ما سواه وإذا كانت النية صحيحة يعني سلكت الطريقة الموصل إليها فيعني النية الصحيحة تفرد لك الطريق والهمة العالية تفرد لك المطلوب فعندما يكون مطلوبك هو واحد وهمتك عليه عالية قوية تفرد لك الطريق فإذا اتحدى يعني يقول ابن القيم ال ال ال ال الهمة العالية والنية الصحيحة كان الوصول غايته يعني لا بد أن يصل بإذن الله تبارك وتعالى مع التضرع واللجوء لله تبارك وتعالى كان الوصول غايته إذن الهمة العالية يا إخوتي الكرام لا تبدل جزافا وإنما ينبغي الإنسان يحفز لها الهمة وأن يشد لها وأن يشمر لها إن العلا حدثتني فيما تحدث به وهي صادقة أن العز في النقل إذا نام غر من الليل فاسهري وقم للعلا والمعالي وشمري لابد من أن يسر الإنسان الليل وأن يكابد في طلب العلم كان العلماء يتلدد في جوف الليل بصرير القلم يعني القلم وهو يكتب يسمع صوته وهذا يعني أنت إذا هدأت النفوس وسكنت وبذأت تكتب تسمع قلمك تفرح طربا به لأنه يكتب في سبيل الله تبارك وتعالى حتى أن جعل العلماء أن طلب العلم أفضل من العبادة في جوف الليل لماذا؟ لأن هذا نفعه متعدي ويقول ابن الجوزي من علامة كمال العقل علو الهمة من علامة كمال العقل علو الهمة والراضي بالدون دني ولا شك إخوتي الكرام فإن من علت همته يختار المعالي ولا ربما يعني لا يساعد الزمان وتضعف الآلة فيعيش الإنسان في عذاب كما كنا في خلال 42 سنة يعني ضاعت الهمم وقصرت وضعفت فعشنا في عذاب وفي بعد عن السنة وفي عنها لا يستطيع الإنسان أن يدخل كتابا ولا يسمع شريطا ولا يذهب بالكتاب ولا شيء يعني كنا نعيش هذه الأمور ولهذا كان الواجب علينا يا إخوتي الكرام أن نشمر على ساعد الجد والنفط ما أنفسنا ولا لا تغرنا الحياة الدنيا وأن نعلي الهمة في طلب العلم وعلو الهمة من أشرف الأمور لأن شأنها عظيم وأمرها كبير جدا ينبغي للإنسان أن يحفز همته في طلب العلم والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى والأخذ بالأسباب لهذا الأمر ولهذا يعني يعني قصير الهمة تجد همته دنيا أن التقصير في العلوم يعد فضيحة عالي الهمة إذا قصر في بعض العلوم أو سئل عن مسألة ولم يجيبها يرى أن هذا قصور قد يعني كشف عورته أمام الناس وأظهر عيبه أمام الناس يعني أنت زي ما تنظر تنكشف عورتك تقول وفضيحتاه تأتي لعالي الهمة عندما يسأل المسألة وهو لا يدري يشعر باللوم والعتب وأنه انفضح أمره وانكشفت سررته وظهرت عورته أمام الناس هكذا يتعاملون يعني في العلماء والنبلاء والأشراف ومع ذلك لا يضيره في مسألة أن يقول لا أدري ولكن يعلم الله ما يتأثر في نفسه من الداخل بهذا القصور وبهذا العناء لهذا حتى يقول الشيخ العثيمين يعني رحمه الله يقول يعني إذا سئل الرجل بمسألة يعني وهو متعلق بمذهب تجده يخاف من الله عجل ينتابه أثناء السؤال خوف من الله تبارك وتعالى فيجيب بخلاف مذهبه لماذا؟ لأنه يعلم أثناء الجواب أنه موقع عن الله تبارك وتعالى وأنه يتكلم في دين الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى يعني قل إنما حرم ربي الفواحش مضار منها وما بطن والإثم والبغية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يعني القول على الله بغير علم أشد من الشرك ولعيذب الله فتجد أن الإنسان عندما يسأل في مسألة تنتابه قوة قوة إيمان يترك فيها التعصب إلى المذهب ويترك فيه ما تعلمه عن شيخه ويفتي بما يحب الله عز وجل بما يريد الله تبارك وتعالى لا يخشى في الله لوم تلائم لماذا؟ لأن هذا الأمر دين وأن هذا الأمر شرع فيقول الشيخ تنتابه قوة أثناء الجواب يعني كم يسأل العلماء كم سؤال في اليوم كثير ودائما يراقب ربه في ماذا يقول وإلا فيقول الله تبارك وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم شوف سبحان الله يسأل الله تبارك وتعالى الصادقين عن صدقهم فما بالك بالكذبين صلى الله عليه وسلم وآ يعني كم من آية نقول عجل فلنسأللنا الذين أرسل إليهم ولا نسألنا المرسلين فوربك لنسألناهم أجمعين بما كانوا يعملون فالله تبارك وتعالى يسأل المرسلين يوم القيامة عن صدقهم ويسأل المبلغين في الدوين التي تنشر يوم القيامة يسأل المبلغين عن الرسل كذلك ماذا عملوا برسالتهم وكذلك يسأل عن المبلغين يعني هل أجاب المرسلين أم لا كما قال الله تبارك وتعالى ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين إذن الإنسان تنتابه أمور في الكلام عن الله تبارك وتعالى والخوف من الله تبارك وتعالى ويعلم أن القول على الله بغير علم يعني أشد من الشرك فيفتي بمرضات الله تبارك وتعالى أقول فالإنسان عندما يسأل أحيانا تنتابه يعني أمور ما الله بها عليم فتجده يخاف أن يكون من الكاذبين الله تبارك وتعالى فيقول لا أذري ولكن من علت همته يرى التقصير في مثل هذه الأمور فضيحة قد أبدت عورته وكشفت عورته وأظهرت فضيحته أمام الناس فإن عالي الهمة يشد في همته ويعلو إلى المجد وهو علامة على كمال العقل وإن له لذة عظيمة علو الهمة وطلب العلم له لذة عظيمة جدا جدا يعني كل بحسب قدرته وبحسب طاقته ولكن يلتد بذلك على قدر ما أوتي من علو في الهمة حتى أن العلماء قديما جعلوا من أداب طلب العلم علو الهمة فتجده يعني لا يرضى باليسير مع إمكان الكثير وأنه لا يؤخر العلوم فتجد المعلومة وإن قلت إذا تمكن منها لا يؤخرها وإن قلت حتى وإن أمن حصولها بعد ساعة لماذا لا يؤخرها يظهر بها مع أمن حصولة وهذه هي الآفة التي أصبنا بها إخوة الكرام نحن كلنا أصيبنا بهذه الآفة العظيمة من مننا لا يستطيع يسمع شريط نستطيع غدا إن شاء الله سأسمع الكتاب التوحيد بين أيدينا مثلا الوسطية بين أيدينا مثلا عمدت الأحكام بين أيدينا كل مؤسهل كل غير ممتنال الحمد لله الأشرطة موجودة الكمبيوتر موجود النت موجود العلماء موجودين إن شاء الله سأدرس سأدرس سأدرس, سأدرس وأخر إلى لا شيء وهذه هي التي أصيبنا بها يا إخوة الكرام فإن أهل العلم وأهل الجد والاجتهاد والمتابرة لا يرضون باليسير مع إمكان الكثير يعني دائما يطلبون العلا ويطلبون المعالي لو نظرتم في سير حتى الصحابة يعني يرحلون إلى طلب العلم رحلة كما سأذكر لكم مسيرة شهر في حديث واحد وإلى غير ذلك يعني لا يرضون باليسير مع إمكان كثير وأنهم لا يؤخرون الفائدة وإن قلت إن تمكنوا منها حتى وإن أمنا حصولها بعد ساعة بعد ساعة لا يؤخرها لماذا لأن للتأخير آفاته ولأن يقول العلماء لعل بعد الساعة يتحصل على معلومة غيرها إذا إخوة الكرام لا بد أن نشد من الهمة وأن نعلي من الهمة وأن نشمر على ساعد الجد والاجتهاد والمتابرة بالإخلاص إلى الله تبارك وتعالى وبالعمل والمتابر على تحصيل المعارف والابتعاد عن الحقد والغل اللي بيننا الذي يقع إذا سئل فلان أو سئل فلان أو كذا لابد أن نتواضع ونخنع منتواضع لله يرفع الله تبارك وتعالى وأن نحب الخير للناس وأن نتدارس ما بيننا والخلاف الذي يقع قسمان خلاف يترتب عليه ضوضاء وشوشة وبغضاء وكرهية وتنافر وتدابر هذا لم نخلق له والخلاف الثاني هو الخلاف الذي الترتب عليه المحبة والتناصح والتزاور والنقاش لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى هو هذا الذي قال الله تبارك وتعالى فيه ولازالوا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم مع الخلاف بين المفسرين في هذه الآية بعض العلماء يعني وأشهر يعني جمهور المفسرين قالوا ولازالوا مختلفين إلا من رحم ربك يعني فريق في الجنة وفريق في السعير مختلفين يعني شقي وسعيد وعليه جمهور مفسرين وقال الإمام مالك وطووس رضي الله تعالى عنهم وارضاهما يعني مختلفين ولزال مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم يعني خلقهم للرحمة لا للخلاف وذكر بعض العلماء أن الخلاف ينقسم قسمان يعني قسم يترتب عليه المحبة والتناصح وإلى غير ذلك فهذا خلقنا له وأما التدابر والتنافر ليس هذا من عهد الصحابة وليس من شأن الصحابة وليس من ديدان الصحابة وإذا تعلمت مسألة وخالفتك فيها يعني ينبغي أن نتناقش وأن نتناصح فيما بيننا بقمة الأدب والرفعة لا أقول لك قولي ولي قولي لا هذا خطر عظيم جدا حتى هذا خطأ لما مالك يقول الحق واحد لا يتعدد لا يمنع حتى وإن كان عندك دليل قطع يقيني في المسألة وأنا عندي دليل قطع يقينا في المسألة ما في مانع أن نجلس ونتناقش. يعني وأن نذيل المسألة ونذكر لها أدلتها وأقوال العلماء فيها لأن الحق واحد وكلنا يريد البصيرة ولابد من التواضع إخوتي الكرام إذن علو شأنه عظيم بد أن نعلي همتنا ولازم أن نحفز ونتحمل المسؤولية ونجبر الكسر الماضي الذي حل بهذه البلاد وهذا هو يعني واجبكم وواجبنا جميعا حتى نلق الله تبارك وتعالى ونكون قد قطعنا يعني شيئا في مرضات الله تبارك وتعالى لأن العلم يا إخوة لا يبذل جزافا ورحمة الله تبارك وتعالى لا تبذل جزافا ونلا بد وإنما الإنسان أن يتعرض لها أقول هذا لأن الدنيا إخوتي الكرام تصرف الإنسان تصرف على هذا الأمر على ما حدث من فتن وقديما من قهر وكبت بالأغلال وإلى غير ذلك الدنيا كذلك لها دور كبير جدا وطلب العلم يريد من طالب العلم الابتعاد عن زحمة الحياة وليس معنا هذا الابتعاد عن الناس والعزلة فإن العزلة إذا كانت وفق الشريعة فهي جائزة وإن كانت عزلة صوفة فهي ضلال لأن يعني العزلة يعني حتى من شروطها عدم ترك الجمعة ولا الجماعة المحافظة على صلوات الجماعة في المسجد وكذلك المحافظة على الأعياد وصلة الرحم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدى جفع ومن أتى أبواب السلطان فتتن ومن خرج للسيد غفل على كلٍ بد أن نعلي الهمة وألا الإنسان يغتر بهذه الحياة الدنيا فهي تصرف الإنسان على تحصيل العلم واليادي الشافعي يقول يعني النفس اللي لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ويقول رحمه الله الإمام الشافعي من اشتغل ببصل حرم مسألة فلابد الإنسان أن يجد وان يجتهد وأن, يتاب وأن يتابر في العمل وأن يحذر من الدنيا فإن الله تبارك وتعالى حذر منها بقوله عز وجل يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو فلابد الإنسان أن يحذر من الدنيا ومن زخارفها لأن الانكباب على الدنيا والانشغال بها يعني سبب كبير جدا من أسباب الغفلة التي تجعل الإنسان في غفلة عن ذكر الله وعن آيات الله وعن الذكر الحكيم وعن العلم إذن لابد الإنسان أن يحذر من هذه الدنيا ويقول يعني العلماء ومنهم ابن القيم يقول أشد الناس غرورا من إذا من الله تبارك وتعالى عليه بنعمة منه وفضل قال هذا لي استحقاقا أنا جديرا له أنا مستحقا له أنا له وما أظن الساعة قائمة فيظن أن الله تبارك وتعالى على ما أولاه من النعم أنه أهل لها مع كفره بربه تبارك وتعالى هذا أعظم الناس غرورا بالله تبارك وتعالى يقول ولئن رددت إلى رب إن لي عنده للحسن حسن يعني الجنة ولئن رددت كما جاء في سورة الكهف ولا رددت إلى ربي لأجدنا خيرا منهم منقلبا يعني استحقاقا يعني كما أخذت في الدنيا عندما أموت يعني وما أظن الساعة قائمة ولا إن هذا كفر بالله عز وجل ما أظل الساعة قائمة طيب على فرض الجدل إن قامت وجاءت لأجدن خير من المقلل أعظم الناس غفلة وغرورة بالله تبارك وتعالى لهذا حذر الله تبارك وتعالى من الدنيا وأن يغتر الإنسان بها بقوله تبارك وتعالى والناس إن وعد الله حق طالما وعد الله حق ينبغي أن نشمر له هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت للنار كيف نما هاربها وعجبت للجنة كيف نام أطالبها فالواجب إخوة السعي والمتابرة غدا ستوضع في حفرة في قبر ليس لك أنيس أي عمل تريد أن تقابل به الله تبارك وتعالى لو أحصيت دنوبك وعديتها يعني تجد الأمر فيها خطير جدا جدا فكان بعض السلف يعيد ينظر في نفسه هذا يعني توبة ابن الصمة يعني جلس يوما يعني يحسب كم عاش من العمر فإذا بها ستين سنة فنظر إليها حسبها كم يوم وجدها 21500 يوم فقال صائحا يا ويلت ألق الله عز وجل بإحدى وعشرين ألف دم وخمسمائة فكيف يقول هكذا عن نفسي يقول فكيف باليوم الواحد بألف الذنوب يقول ابن القيم فخر مغشيا عنه فلا بد الإنسان إخوانه ينظر الإنسان في نفسه ويعلم أنه سيلقى الله تبارك وتعالى ولا تغرن ولا تغرننا والحياة الدنيا ولهذا يقول الله تبارك وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين لا يرجون لقاءنا هذا وصف ملازم للكفار كما قال الله تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقهم أطوارا إن الذين لا يرجون لقائنا لا يعني لا يريدونه لا يريدون لقاء الله تبارك وتعالى ولا يحبونه ولا ينتظرون حصول شيء من الله تبارك وتعالى لا يحبون لقاء الله ولا يريدونه ولا يرجونه لماذا لأن نفوسهم تعلقت بالدنيا إن الذين لا يرجون لقائنا ورضوا بالحياة الدنيا بدلاً عن الآخرة رضوا بها مسكناً لهم وعيشاً لهم وملذاً وتعلقت بها شهواتهم ونهماتهم ورغباتهم تعلقت بالدنيا والذين هم عن آياتنا غافلون غفلوا عن آيات الله تبارك وتعالى الشرعية والكونية وغفلوا عن آيات الرسل التي جاءت بها الرسل وغفلوا عن القرآن والسنة والذين هم عن آيات غافلون أولئك مأواهم النار بمكان يكسبون يعني مسكنهم فهؤلاء يرضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها يعني سكنت أنفسهم إليها وهذا حال يعني أهل الدنيا كما كان كما هو حال اليهود كما وصف الله تبارك وتعالى حالهم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة قال العلماء نكرة الحياة هنا لدناءتها يعني لأي حلا حياة نكرت نكرت هنا لتشمل العموم نكرة أي حياة كانت دنياء رديئة سافلة يرضون بها لا تجدنهم أحرص الناس على حياة وهؤلاء هم كذلك إن مطبطون قتلت الأنبياء نقضت العهد والموتيق قتلت العلماء أهل غدر وخيانة يعني فهم يعني ركونهم إلى الدنيا دائما فلا ينبغي للإنسان أن يكون فيه هذا الوصف لا يرجو لقاء الله لقاء الله لا يرجى سبحان الله يعني حتى الله تبارك وتعالى قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلق أطوارا لقاء الله تبارك وتعالى يرجى كيف وهو مطمع الطامعون وأمل المؤملون ورغبة الراغبون يعني هو المطلب الأعلى لقاء الله تبارك وتعالى يعني يحبه الناس فكيف لا يرجون له واطمأنوا لحياة الدنيا وكانوا على لقاء الله تعالى تبارك وتعالى غفلون ولهذا الأنبياء كلهم اختاروا الرفيق الأعلى الأنبياء يخيرون قبل الموت وكله مختار الرفيق الأعلى ولكن هذا المطلب النبي لا بد أن يشمر الله الإنسان وأن يحاسب نفسه وأن يجلش السويعات لأن محاسبة النفس إخوتي الكرام من سمات الصالحين وهي شعار الصادقين يحاسب نفسه بين اليوم والأخ كل ليلة يحاسب نفسه عن ذنوبه هل قصر ماذا عمل والهذا تجده يطمح في المعالي ويطلب العلو ولا يرضى بالذنوب أبدا ويسعى في علاء كلمة الله تبارك وتعالى وتحصيل العلم الشريف الذي هو يعني أفضل شيء وأنا أقول هذه الكلمات لعل في بداية درسنا للتوحيد يعني تكون لنا همة صادقة في طلب العلم والرحلة إليه من العلماء الكبار ونتدارس فيما بيننا في بعض المسائل وفي بعض العلوم هذا لأن المسؤولية إخوتي الكرام مسؤولية كبيرة وعظيمة ولازم أن نشد من العزم وأن نبتعد عن ملاد الحياة الدنيا وهل بلغ الصحابة الأجلاء؟ والسلف النبلاء والأيمة الفقهاء ما بلغوا من ذر القمم وقصب السبق بين الأمم إلا بالرحلة طالب العلم وتحصيل العلوم والمعارف وعلو يعني ما بلغوا إلا بهذا هم يعني فكيف أنت تريد أن تصل إلى القمم وإلى الذرر وقصب السبق وأنت يعني حليس بيتك جالس يعني تفكر في الدنيا وهمك في الدنيا أنا أقول لك شيء واحد أخي الكريم انظر عندما تنام في ماذا تفكر وعندما تستيقظ ماذا تفكر في ماذا تفكر إن كانت الآخرة هي همك فأبشر بالفوز وإن الحياة إخوة الكرام سباق سباق إلى المعالي فينبغي لذن همة العاليه أن لا يقصر فإن وصل فهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب وإن كب جواده لم يلم بك صاحب لم رأ الدرب دونه وأيقن أن لاحقين بقيصر فقلت لا تبكي عينك وإنما نحاول ملكا أو نموت فنعذره فلابد من الإنسان أن يقصد المعالي وأن يشمر على ساعد الجد والاجتهاد ويحرص على طلب العلم وإن من المعين على ذلك أن شرف العلم عظيم وتوابه كبير جدا جدا كيف لا والله تبارك وتعالى يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط إذن إخوتي الكرام الركون إلى الحياة الدنيا وما ذاتها أمره خطير جدا جدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوذ ما سقى الكافر منها شربة ما انظر الدنيا يعني ما على الله تبارك وتعالى لا تتعلق بها إخوتي الكرام هو الكلام سهل والسمع أسهل منه عرفت ولكن العمل والجد والمتابرة وما أعرفت حقيقة الدنيا يعني هو الذي ومعرفة حقيقة الآخرة هو المحفز لترك الدنيا وشد الهمة إلى الآخرة لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ما ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها غير ذكر الله ومولاه شبحة الدنيا يعني سبحان الله وهذا لا يشكل عليكم يا إخوتي الكرام بعضهم يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسب الدهر فإن الدهر والله كيف نوفق بين هذا الحديث؟ لا تسب الدهر وقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة يقول هذا ما في وجه تعارض أبداً لا يشكل عليكم هذا الأمر فإن في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها هذا إخبار عن حالها واخبار عن مآلها وأنه لا خير فيها إلا ذكر الله تبارك وتعالى وما ولاه أو شيء ينفعك لذكر الله تبارك وتعالى من طلب العلم والذكر وتحصيل العلوم والمعارف أو إلى غير ذلك حتى الكد في الدنيا والبحث على الرزق بحيث إنك أنت لا تضيع من تقوت وانك تجعل يعني عملك اتباع وجه الله تبارك وتعالى وكذلك عملك لتحصيل العلم والمال لتحصيل العلم وتجعل يعني الدنيا فرعا ولا تجعلها أصلا فهذا لبأس به قال الله تبارك وتعالى ولا تنسى نصيبك من الدنيا ولكن نحن نتكلم على أنفسنا وحقيقة أمرنا أن نجعلناها هي الأصل وهي الملاد حرص شديد جدا جدا وتكالم ولهذا تجد الإنسان يضيح حتى قيام الليل جاء في الحديد يعني الشيطان يعقد على حدي قافية أحدكم يضرب عليه أن عليك نوم ثقيل فارقد قال العلماء يعني هذا عن قيام الليل يعني و في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ذكر رجل نام الليل حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه حتى أصبح العلماء قالوا حتى طلع عليه الفجر هذا شيطان بال يعني الشيطان في أذنيه كان الحسن البصري يقول لا تجعل أذنيك خلاء للشيطان ويقول العلماء أن هذا البول حقيقي بال الشيطان في أذنيه يعني بولا حقيقيا لماذا لأن الشيطان يأكل ويشرب ويغوط هذا يقول حسب الرجل من الخيبة والشر أن يجعل أذناه خلاء للشيطان وقد نام الليلة حتى أصبح يعني حتى طلع عليه الفجر إذا لابد من شد الهمة ونعرف حقيقة الدنيا فالدنيا ملعونة ملعونة فيها وليس هذا هو يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فسب الدهر سب ما معناه السب يا إخوة السب معناه القدح والشتم واللعن ويعني الاعتراض والعيب ذكر العيب هذا هو السب أما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون وملعون ما فيها هذا إخبار عن حقتها وعن مآلها حتى لوط قال لقومه قال إن هذا إيش قال هذا يوم عصيب يوم عصيب يعني يوم صعب كان شديدا عليه فهذا ليس معنى هذا أنك تسب الدار ولكن السب هذا غير بمعنى القدح واللوم والشتم هذا هو الذي نهينا عنه لا تسب الدهر فإن الدهر والله إذا لو كانت الدنيا تزن عند الله جناحة بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء والذي صدق ابن القيم إذ يقول الرخاء فيها يعطبه البلاء والبقاء فيها إلى فناء سرورها مشوب بالحزن أمانيها كاذبة آمالها باطلة صفوها كدر عيشها نكد فلو كان ربنا لم يخبر عنها خبرا فلو كان ربنا لم يخبر عنها خبر ولم يذكر يعني عنها ذكرا لكانت, لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل فليس لها عند الله قدر ولا وزن وما نظر إليها منذ أن خلقها ولقد عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها فأبأ يقبلها كلام نفيس جدا جدا لابن القيم سبحان الله يقوله يعني الرخاء فيها يعقبه البلاء والبقاء فيها إلى فناء سرورها مشوب بالحزن أمنيها كاذبة أمالها باطلة يعني فلو كان ربنا يصفها كدر وعيشها نكد فلو كان ربنا لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقضت النائم ونبهت الغافل فكيف وقد جاء فيها من الله واعظ وعنها زاجر فليس لها عند الله قدر ولا وزن وما نظر إليها منذ خلقها ولقد عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها فأبى أن يقبلها فلماذا التعلق بها إخوتي الكرام لماذا نترك العلم ولماذا نترك يعني الهمة في طلب العلم إذن هناك سر في هذا فلتؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى هناك مرض في القلوب لا بد أن يعالج هناك عدم معرفة يعني حقية، لطلب العلم. عندما حدث ما حدث من الفتن هبت ناس كتيرة جدا جدا للجهاد وهبت ناس للقتال في الأوان الماضية ولكن العلم ما في حب ليه يظن الظان أن الجهاد أفضل من العلم لا العكس تماما العلم أفضل من الجهاد أنت كم تقتل أنت كم تقتل ظالم؟ كم تقتل عدو لهذا الدين واحد اثنين ثلاثة بالعلم يعني تحي أمم كثيرة جدا ولا شك أن نفع العلم متعد وهو أفضل من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وهو يعني أمر عظيم جدا جدا فلهذا لازم الإنسان يعلم حقيقة العلم لو استقرى شيء من آيات الله تبارك وتعالى وبعض الأحاديث تجد أن العلم له شرف عظيم جدا يقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأول العلم قائما بالقصد. يقول ابن القيم في هذه الآية يعني دلالة على شرف العلم وأهميته يقول لماذا كيف من ثلاث وجوه الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى استشهد العلماء دون غيرهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم يعني بدأ الله تبارك وتعالى بنفسه والثن بملائكته والثلث بالعلماء لم يذكر الأنبياء في هذه الآية دليل على أن الأنبياء هم من العلماء شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقصد يعني الله تبارك وتعالى استشهادهم دليل على أهمية العلم ورفعته كذلك من الوجه الثاني أن الله تبارك وتعالى قرن شهادة العلماء بتوحيده بشهادته عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقصد يعني قرن شهادة أهل العلم بتوحيده بشهادته عز وجل وفي هذا الاستشهاد يقول ابن القيم دليل على توتيق العلماء وعلى تعديلهم لأن الله تبارك وتعالى لا يستشهد إلا اتقاط العدول إذا العلماء لهم شرف ولهم منزلة وفي هذه الآية معرض الثناء وتزكية وتعديلا لهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقصد فعظم به من شرف لهذا يقول الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالله تبارك وتعالى يرفع أهل العلم والإيمان بحسب ما خصهم من علم وإيمان وهذه فضل ومن يأتيها الله تبارك وتعالى من يشاء ولكن لا بد أن تكون لها أسبابا إذن الرفع تكون بحسب يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالله تبارك وتعالى يرفع أهل العلم والإيمان بحسب ما خصهم من علم وإيمان وأن هذا العلم له تمره وله زينة وزينته وتمرته أن يتأدب الإنسان بأدابه وأن يعمل بمقتضى أحكام الله تبارك وتعالى لأن هذه الآية جاءت يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أؤتون العلم درجات في معرض العمل في قول الله تبارك وتعالى يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجارس فافسحوا يفسح الله لكم يا الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا يعني تفسحوا يعني يقول العلماء يعني في هذه الآية يعني كفالة من الله تبارك وتعالى وضمان التوسعة لك من الذي لا يريد التوسع كلنا نريد نوسع لنا جاءك الضمان من الله أيو الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يعني يعني اجعل لأخيك أصحاب يعني يدخل معك بما لا يضرك أنت يعني تنتقل يعني فيها انضمام وفيها تكاتف فيها انتقال يقول إذا قيل لكم تفسحوا ففسحوا يفسح الله لكم ضمان عند الله عز وجل إذا قيل هذه تفسحوا فسحتم يفسح الله لكم وإذا قيل أنجزوا فانجزوا يعني إذا قيل انتقلوا ننتقل من هنا إلى هناك ليش لأن الفرقة مذمة والانتقال والألفة والتحاب والتواد يدل على الالفة ويدل على التحاب والتواد فحرص عليه الشارع الحكيم لهذا قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا من يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتوا العلم درجات فلا العلم يريد عمل في هذه الأمور وإلا ففرق الله تبارك وتعالى بين من يعلم ومن لا يعلم حتى في الكلاب حتى بالحيوانات الحيوانات قال الله تبارك وتعالى مكلبين تعلمونهن من معلمكم الله والذي قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يسوون أبدا قل هل يستوي الذين يعلمون صفات الله تبارك وتعالى وتوحيده ودينه وآياته وأحكامه وأسرار مجات بهذه الحنفية السمحه والفقه. قل هل يستوي هؤلاء الناس الذين يعلمون ويخشون الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخشون الله تبارك. إنما يخشى الله منصوب الله منصوب. لا نقول مفعول به خاطئ ولكن نقول منصوب على التعظيم. الله يعني من الذي يخشى الله العلماء. فالعلماء فاعل إنما يخشى الله الذي يخاف الله تبارك وتعالى من؟ الله العلماء ولهذا قال الفرق بين الخشية والخوف العلماء يقولون الخشية مصحوبة بالعلم ولهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إذا لا أبود من المتابرة والحرص على طلب العلم والله تبارك وتعالى أرشدنا إليهم وأن نتعس بهم وأن نسألهم في كل كبيرة وصغيرة وهم المعنيون بقول تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فهم بالدرجة الأولى أولي الأمر هم العلماء والحكماء الحكام المسلمين المؤمنين ليس الحاكم الكافر ولي أمر أبدا لا يكون لأن الله منكم يقول يعني حتى في فييد القدير الشوكاني يقول يعني وأولي الأمر منكم يعني أن يكون مسلماً فمن الخطأ هذا خطأ شائع بين الناس أن رجل كافر يحكم المسلمين تقول هو ولي أمر ما يكون ولي أمر أبداً وإنما ولي الأمر المسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يجعل الله عز وجل لكافر عن المسلم من ولاية إذا يا الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يعني العلماء بالدرجة الأولى هم المعنيين في هذا الأمر. فالله تبارك وتعالى أمر بالرجوع إليهم في قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفي هذا تزكية لهم كذلك ويجب على الجاهل أن يسأل العالم فاسأو من ومل لا يعلم يجب أن يسأل الذي يعلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إذن فيها توتيقا لهم لأن الله تبارك وتعالى لا يرشدك إلا بما فيه خيرك وصلاحك إن كنت ترجع إلى العلم قال العلماء وفي هذه الآية انظر بالخطورة في مكان أن الله تبارك وتعالى ائتمنى العلماء على دينه فانظر لنفسك الله تبارك وتعالى ائتمنى العلماء على دينه في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا يعني أمر حظيم جدا جدا وأمانة خطيرة فيجب للعالم أن يتحل بالصفات الفاضلة وبالتقوى وبالإخلاص لله تبارك وتعالى لماذا؟ لأنه مؤتمن على هذه الشعيرة وعلى هذا الدين في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وينبغي على العلماء أن يتحلوا بالصفات الفاضلة وألا لا يفوتكم إخوتي الكرام طلب العلم والدين والمعرفة فإن هذا من أعلى الأمور وأسمها إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خير يفقه في الدين فمن علامة إرادة الخير بالعبد أن يفقها في الدين ومن لم يفقه في دين الله تبارك وتعالى لم يرد الله قال العلماء يعني مفهومه أن من لم يفقه في دين الله عز وجل فهو مخذول والعياذ بالله ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن العلماء أنه ورثت الأنبياء وكفاك بهذا شرفا ونبلة منزل عظيم جدا جدا وأن العلماء ورثت الأنبياء فحسبك بها فخراً ونبلاء مقام عظيم جداً جداً يعني ولهذا قدمه العلماء على المال وعلى المتاع والله لا شك أنه أفضل من المال ومن المتاع لماذا؟ لأن المال تحرصه والعلم يحرسك المال محكوم والعلم حاكم ولقد مات خزان الأموال وبقي خزان العلم جمال ذي الأرض كان وفي الحياة وهموا بعد الممات جمال الكتب والسيرة بقى ذكرهم الشيخ الألباني سبحان الله توفر رحمه الله الشيخ مقبل رحمه الله علماء الشيخ بن باز الشيخ العثماني ولكن أثرهم باقي ولا ماء سبحان الله ولكن إذن نظرت إلى الأغنياء والأثرياء مات فلان ومات فلان خلاص مات ذكره وإن أمواله مات تمواله قسمت ما وزعت إذن لا شك أنه أفضل من المال ومن المتاع بل أفضل حتى من قيام الليل لأن نفعه متعدن ولا يخفاكم يعني قصة الإمام أحمد مع الشافعي عندما ذهب زائرا له ونام حتى أصبح في قصة حديث عمير مفاعل النغير والإمام أحمد كان يقوم الشافي استخلص منه سبعين حكما جاء بعض قال ألفين حكماً لأن المسائل بتوابعها على كل إذن الأمر عظيم من أجل هذا الأمر يعني رحل الصحابة إليه ورحل العلماء إليه لأنهم علموا محقيقة العلم فهذا جابر بن عبد الله. رحل مسيرة شهر في حديث واحد إلى عبد الله أونيس ابن أونيس حديث الصوت وهذا من باب من أبواب العقيدة حديث عظيم جدا جدا فيه أحكام جمة يعني في باب العقيدة سمعه عبد الله جابر بن عبد الله من رجل تقة ضبط عادل ولكن رحل إليه ليس سمعه من شخص يعني يشك فيه قال العلماء لا وإنما وصله من التقة. لماذا رحل؟ قال يعلو السند لأن الحديث كلما علت رجاله يعني كلما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وكلما يعني يقل عدد في السند يعلو فهو سمع الحديث أنه حدث به فرحل مسيرة الشهر مع بعد المشقة وعناوذ السفر. يقول عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابرا ابن عبد الله يقول بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر كيف دار حديث من رجل ثقة انظر كيف تصرف جابر عبد الله يقول بلغني حديث بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاشتريت بعيرا وشدت عليها رحلي وسافرت إليه شهرا فإذا به عبد الله ابن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال جابر ابن عبد الله قال نعم قال فخرج يطأ توبه فاعتنقني واعتنقته فقلت له حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه في القصص. يعني يقوله حد القصاص القصص وبعضهم يسمي فيه حديث الصوت فقال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القياديات طويل جدا هو يحشر الناس يوم القيامة حفاة عرات غرلا بهما قلنا وما بهما يا رسول الله قال ليس ما أنهم شيء وغرلا يعني غير مخدونين وحفاة معروف يعني احذية وعراة يعني معروفين عرات يعني فينادي ربنا تبارك وتعالى بصوته فيها إثبات الصوت الله تبارك وتعالى بصوته يسنعه من بعد كمن قرب أنا الملك أنا الديان فيقول الله تبارك وتعالى في الحديث يعني في آخره يقول وليس لأحد أن يدخل الجنة من أهل الجنة وله عند أهل النار مظلمة وليس لأحد أن يدخل النار النار وعنده يعني عند أهل الجنة أحد من أهل الجنة مظلمة القصاص قالوا بما يا رسول الله ونحن به ليس معنا شيء قال بالحسنات والسيئات هذا جاء في الحديث تدرون من المفلس حديث مقاصد هذا حقوق العباد يدلك على عظم حقوق العباد وأنها لا تغفر يعني يوم القيامة إلا إذا تنازل عليه صاحبها وهي هذه يعني حقوق العباد مبنها على على إيش على مشاحة وعلى الطلب بخلاف حقوق الله تبارك وتعالى فهينا الأصل فيها الرحمة وهذا يعني أمر حقوق العباد أمره طويل جداً فالشاهد أنظر عبد الله يعني جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر كامل مع العناء والشقة وقطاع الطرق والتموين وإلى غير ذلك شهر كامل يرحل سبحان الله أحدنا الآن يعجزاً يرحل بسيارة مش بدابة يشد بعير ويرحل لها لما أرى لذة العلم وفضله يقول علماء وما رحل إليه لأنه شاكم فيه. قال كيف يشك في الحديث ويرحل إليه مسيرة شهر تعب وعناو مشقة قد يكون الحديث كذب. قال ما حمله على الرحلة إليه إلا علو السند. ولهذا يعتبر مجنون الرجل لو رحل في شيء يشك إليه. يعني أنت أنت راح لشيء وأنك أنت عندك الرجل قد يكون كذاب أو يكون يعني غير أو كذا ما ترحل إليه أبدا. ولكن لشدة ثقته وأنه حدث به فما أراد أن يقول حدثني فلان عن عبد الله ابن أليس، وإنما ذهب إليه وطلب منه العلم في هذا. شرف الحلم ولدته يعني ليس سفر ضائعا أبدا هذا. عرفت بالسفر فيه المحبه والموادة وفيه علو السند وفيه البحث على علو الهمة والشأن انظر يعني سبحان الله همة عالية لأنه ما بلغ ما بلغ إلا للرحلة طلب العلم. هذا يقول العلماء يعني ما بلغ الصحابة الأجلة والشرف وال وال وال وال والسلف النبلاء والأئمة الفقهاء ما بلغوا من ذرى القمم وقصب السبق بين الأمم إلا بهذا إلا بالرحلة في طلب العلم وتحصيل العلوم والمعارف وعلو الهمة وهذا كذلك الصحابي الجليل كثير من قيس يقول كنت جالسا في مسجد في دمشق مع أبي الدرداء كان جالسا في المسجد هو أبي الدرداء قال فجاء رجل فقال يا أبي الدرداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بلغني أنك سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم انظر يعني من جه قال من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينجى جاء إلى مسجد يعني في دمشق يقول هذا كثير من قيس يحدث عن يعني الأمر شاهده بنفسه يا رجل لبدر قال يعني في حديث سمعته رضي الله كما كم ما بين المدينة المسيرة شهر كامل يقول العلماء نعد به ما أرش السير إلى بالبعير كم السير مسيرة شهر فقال جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة انظر سبحان الله يعني قال جئتك جاء رجل إلى عبد الله إلى أبي الدرداء فقال جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سمعت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة فقال أبي الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع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 فمن أخذ به أخذ بحظ وافر والله ما أعظم هذا الحديث أن تشد إليه الهمم وترتاح إليه النفوس لأن الحديث عظيم جدا جدا يقول العلماء فيه خمس خصال عظيمة جدا جدا لطالب العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة الجزاء من جنس العمل انظر الجنة الجنة يا إخوة الجنة أمر عظيم إذن الأمر الذي كان سببا فيها عظيم فلعظم العمل كان عظم الجزاء والتواب وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع تضع تخضع وتخن، وتسكن عند طالب العلم ولا تطير لأن الملائكة تطير وتسير فإذا وجدوا حلقة علم قالوا هلموا إلى حاجتكم فيسكنون ويخضعون ويتوقفون عن الطير وفيه خضوع لطالب العلم وحسبك بهذه الدرجة منزلة أن الملائكة تضع أجنحتها خضوعا لطالب العلم يعني ورضا بما يصنع بعض العلم ذكر فيها التفسير كثير جدا منها تيسير أمره ومنها كذا إلى غير ذلك ولكن الصحيح أن حديثة بوريرة وحديثة بسعيد الخدري أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يدرسون كتاب الله ويتلون كتاب الله ويتدرسون فيه بينهم إلا نزت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده منزل عظيمة جدا جدا وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض يعني من في السماوات كم؟ عدد كثير جدا جدا جدا وما يعلم جنود ربك إلا هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور كل يوم يدخله سبعون ألف ملك البيت المعمور يا إخوة البيت المعمور فوق الكعبة لو سقط منه نور لنزل على الكعبة مسامتا تماما فوق الكعبة هذا البيت المعمور يدخل كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه تانية يعني مش هم نفسهم شوف يعني يدلك على عظم عدد الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو يدخل سبعون هؤلاء كلهم يستغفرون لطالب العلم وإن طالب العلم لا يستغفر له من في السماوات من الملائكة ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء قال العلماء تستغفر حتى الحيوانات لطلب العلم لماذا؟ وهذا الاستغفار حقيقي تستغفر له استغفاراً يعني لماذا؟ لأنه اشتغل طالب العلم بما يعود بالنفي عليها اشتغل بما يعود بالنفي على الحيوانات لا شك أن في الشريعة دلة كثيرة جدا جدا بالرفق بالحيوان حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا قتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح دبيحته ودخلت امرأة في النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فلا هي, فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة البغي سقت كلبا فشكر الله لها والنبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يعني قد وسمو حمارا على وجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني مغ كالمغضب بل قال مغضبا صلى الله عليه وسلم أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها على وجهها قاله صلى الله عليه وسلم لما رؤية حمارا قد وسم في وجهه لا يضرب حتى على الوجه لا يضرب حرام ضرب الدب على الوجه فما بالك حتى لطم الإنسان حرام إنك تضرب على وجهه كيف يعني في حواس إن الله خلق آدم على صورته كما سيأتينا في كتاب التوحيد وغيره يعني في هذا الحديث وغيره فقال حتى الحيوان لا يضرب على الوجه لماذا؟ لأن فيه حواسه البصر والسمع وغير ذلك وأن هذا يعني خلق الله تبارك وتعالى لا تهينوا لا تضرب الدابة على وجهها ولا تسمعوا أما بلغكم أني قد لعنت حدثة الذي حدثة حسن صحيح يعني يقول أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها إذن طالب العلم يشتغل بما يعود بالنفع على الحيوانات فتستغفر له وإن طالب العلم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتام في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة, ليلة البدر على سائر الكواكب لماذا لم يذكر الشمس مع أن الشمس أكثر توهجا من القمر؟ لماذا قال فضل العابد على العابد كفضل القمر لأن المناسب هنا الظلام الظلمة ظلمة الجهل وظلمة الليل فيها مناسبة وكذلك الفرق يعني هنا متأتي الكواكب لها نور كل الكواكب لها نور ولكن أمام نور القمر وضياء القمر تعتبر لا شيء دو نورها ضعيف جدا جدا فكذلك العابد له نور ولكن نوره ضعيف جدا أمام العالم وإن فضل العالم نشوف مناسبة هنا يعني واضحة جدا يعني وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء شرف عظيم جدا وكفاك بهذه المنزل يقول العلماء نبلا وشرفا وفخرا شرف عظيم جدا وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دنارا ولا درما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر أقول إخوة الكرام إذن لا بد أن نشد الهمة وأن لا نغفل على دين الله تبارك وتعالى وأن نعتني بالقرآن فما بلغ من بلغ من العلماء والأهمة إلا بتمسكهم بالكتاب والسنة لأن القرآن يعني رفعهم الله تبارك وتعالى لما تمسكوا به لما تمسكوا بأوامره وأحكامه وانتهوا عند زواجره يعني رفعهم الله تبارك وتعالى ولما ترك الناس كتاب الله تبارك وتعالى أDAQهم الذل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما إيش الحديث بهما لن تضلوا ان تركت فيكم ما إن تمسكت بهما لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله والسنة وقال إذا تباعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالجهاد وتركتم إيش وتركتم ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه الله من صدوركم حتى تعودوا إلى ماذا تعودوا إلى كتاب الله تبارك وتعالى إذا بالعودة إلى كتاب الله عز وجل فيه الرفعة والمجد وبهذه المناسبة يعني يخطي كثير من الناس في الكتيب أو بعض طلبة العلم أن المقصود ب يعني خيركم أن تعلم القرآن وعلمه يقصد به حفظ القرآن فقط ويظن أنه قد نال الخيرية بهذا وهذا مفهوم خاطئ في كثير من الناس في الحقيقة خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني حفظه وعلمه وعمل بما فيه وإلا من أين ستأتي الخيرية؟ ويعني بل هذه مناسبة يعني في الحقيقة يعني من زمن طويل جدا جدا جدا في ليبيا يعني من قديم جدا يعني في الحقيقة يعني مرباه بتربيه سمحون في هذه الكلمة يعني تربية صوفية عرفت وينبغي أن ننتبه لهذا والواقع خير دليل فكم من حافظ القرآن يخرج من الكتاب وهو يدخل كم من حافظ القرآن وهو حليق كم من حافظ القرآن ويصب الرب تبارك وتعالى كم من حافظ القرآن ويصب الدين أخلاقه سيئة يعني كيف ما الذي أنتجته الكتتيب التربية التي في الكتاب والطريقة التي في الكتاب الضرب والقهر والعلو والتجبر والتسلط يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحدا قط في هذه المنزلة ولهذا ينبغي أن تكون الكتتيب ننشئها كتتيب على منهج السلف الصالح ونعلّيماهم الأداب عرفت فتأتي كنا ليش بعض المشايخ نسأله يطردنا يعني ويزجرنا زجرا شديدا يبقى في الزجر يعني ثلاثة أيام أربعة حتى نسأله مثلا أين الله تزجر ممكن حتى من الكتاب أو تسأله على مسألة ما أو كذا أو تقرأ مسألة ما وزيد على ذلك زادت الدولة يعني تسلطا وتجبرا وقهرا ومنعت الأدب فمن الذي خرج كان أحدهم العذ عندكوا الأسماء يعني عند ال ممكن حضرتوها أنتم الكبيرة ما ما فيش منها تو مش المتوسطة دي كانت البيلا كبيرة جدا كانت بجنبها ويضرب بها الطالب يعني من بعيد عرفت وكان أحدهم ما درأيته بعيني يجري في جرة الطالب يعني عدو يأت به من مسافة بعيدة أكثر من 300 متر ويأتي به والشيخ يده وشيء بس هذه الصورة حتى يأتي ويدخله داخل الكتاب ويضربه ضربا يعني مبرحا جدا عرفت ويعني أمور يعني تنشئة الكتاتيب يا إخوة ليس بهذا ينبغي أن تأسى بهذه النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننتج طلبة علم وحفظة يعني نبلاء نجباء يعني يكون قد حمل القرآن وتخلق بأخلاقه لا نقول القرآن يمشي على وجه الأرض هذه كلمة خاطئة كما يقول الشيخ ربيع لأن القرآن ما تقولش أنه يمشي لأن أنت بتقول القرآن يمشي على وجه الأرض كان جعلت القرآن مخلوقا لا نقول يتخلق بأخلاقه ويتقدم بأدابه هذا وإن إخوتي الكرام بالنسبة للعلم ينقسم إلى قسمين قسم يتعلق بالعقيدة وبعمال القلوب وقسم من العبادات يتعلق بعمل الجوارح فالذي يتعلق بعمل القلوب هو التوحيد وهو العقيدة وبما يتعلق بالجوارح والعبادات والفقه أقصد من العبادات فما تعلق بعمل القلوب يعني يكون هذا هو التوحيد، وينقسم يعني العلم شرفا يعني بحسب المعلوم. كلما كان العلم شريفا كلما كان المعلوم شريفا كان العلم ينال الشرف الأكثر يعني. أخذ بهذه المناسبة ذكرت لكم ما ذكرت من أقوال العلماء في العلم وطلب العلم وثناء الله تبارك وتعالى على العلماء. فاتني أنا أقول أن العلماء المعنيين هم علماء الشريعة. ليسهم هم علماء الدنيا وهذا خطأ كثير من الناس يظن هذا الأمر إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين هم عرفوا ربهم وعرفوا هذه الشريعة وإذا فكم من علماء الجولوجيا وإلى غير ذلك لا يخشون الله تبارك وتعالى ولا يخفونه يعني هم لا يعرفونها اصلا. إذا ما عرض الثناء في الرفع كلها في العلم هو العلم الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريض على كل مسلم بعض الناس يقول على مسلم على كل مسلم ومسلمة ليس هناك رواية طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم هذا خطأ وإنما الحديث جاء الصحيح طلب العلم فريضة على كل مسلم إذا العلم الذي جاء الثناء عليه والذي رحل إليه هو علم الشريعة وهو الذي شرفه الله تبارك وتعالى وعلق عليه الثواب. علم ينقسم قسمين قسم يتعلق بالظاهر من الجوارح وهذا بابه الفقه وقسم يتعلق بالقلوب وهذا بابه العقيدة لهذا أحببت أن أختار هاتين المادتين لو جمع الإنسان بين إصلاح الظاهر والباطن يعني قويم أمره واستقام أمره ويعني بحسب تمسكه بهذا العلم وتوفيق الله له تكون له الرفعة ويكون له الشرف ويكون له القدر بإذن الله طبعا لابد بد من الإخلاص الله تبارك وتعالى وإلا فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرض من الدنيا لم يجد عرف الجنة فلا بد من الإخلاص يا إخوة الإخلاص هو الذي ترفع به دينك لأن هنالك قصدنا إخوة لما قصدنا كل نصرة هذا الدين نموت من أجله ورفعته إذن لا يستقيم لهذا الدين أمر إلا بالإخلاص والمتابعة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فلهذا اخترت يعني أن أدرس بتوفيق الله وجل وهي مدارس إخوة والله العظيم ما أقول هذا تواضع وأقسم بالله إني لست أهلا ولكن أخشى ما أخشى يعني كما ذكر لي بعض الإخوان وطلبوا مني هذا يعني عدة كتب ألح عليه فيها يعني في كتاب التوحيد وغيرهم من الكتب فطلبوا مني الأحكام وكذلك القواعد وكذلك الوسطية وكذلك فتح المجيد طلب في هذا وبعضهم ريانت الصالحين وبعضهم كتب أخرى يعني ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن يعني كي يستقيم الأمر فجعلت في هذا المكان إن شاء الله درس كتاب فتح المجيد لشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ التميمي وكتاب القواعد المثلى بعض الشباب يعني طلب الوسطية أنا درس في بعض الشباب قالوا نريد مدخل للوسطية وهي القواعد المثلى فلبس يعني أخذنا القواعد المثلى ثم بعده إن شاء الله بعد الانتهاء منه سنأخذ إن شاء الله بتوفيقه يعني الوسطية فهذا المسجد يعني الشباب احتموا هنا فاخترنا في هذا المسجد يعني فتح المجيد وسأذكر لكم طريقة تدريسي فيه وفي مسجد أو بكر الصديق خلف حلوية الساحل في 11 يونيو يعني سندرس هناك إن شاء الله كتاب القواعد المثلى وفي جامع أبي عائشة في سوق الجمعة يعني سندرس إن شاء الله هناك عمدة الأحكام كتاب عظيم فيجتمع إن شاء الله لنا بين هذا وهذا وهكذا الموفق يعني أن يجمع ويصلح باطنه وظاهره ونسأل الله التوفيق والسداد لنا ولكم السلامة الأيام الدروس هي الأحد في هذا المسجد صلى الله لكم التوفيق والثلتاء في أبكر الصديق القواعد المثلى ثم بعده إن شاء الله ننتينا منه الوسطية و يوم الخميس بعد المغرب مسجد وعيشة في المرسى هناك سوق الجمعه كلها بين المغرب العشاء الدروس صلى الله لنا ولكم التوفيق وطريقة التدريس يعني في هذا الكتاب هنا يعني فتح المجيد كتاب عظيم جدا جدا وله العلماء اهتماما وتدريسا كبارا وصغارا قديما وحديثا يعني ولخصوا له يعني شرح ونال يلي اهميته <تصفيق> يعني نريد أن نقرأ وسنوزع عليكم كتب إن شاء الله ونريد من الشباب الذين يريد أن يحضرون أن يأخذون الكتاب ويعتنوا به ولعلي في الدرس القادم أذكر كيف التعامل مع الكتاب لأن هذه لبأس منها خاطرة لأن خاطرت فيه إن شاء الله نتكلم حتى كيف يتعامل الإنسان مع الكتاب كثير من الناس يعني يسيء للكتاب جدا جدا ولا يستفيد منه يعني فسنوزع الكتب إن شاء الله. عليكم فتح المجيد وسيقرأ هنا أنس رياني طبعا الكتاب إن شاء الله سيكون متوفر عند أخونا أنس رياني ومن أراد أن يأخذ كتاب يعني يكلم هنا أنس تكون عنده نسخات من أحسن الطبعات إن شاء الله نأتي بها وجز الله خير من قام بشراء هذه الكتب والتوزيح على طالب العلم والمساعدة في نشر طالب العلم وطريقة يعني أن يقرأ المتن ونقرأ الشارح ثم إذا كان هناك بعض الأمور أو بعض الشروح أو بعض الأسئلة عليها نتكلم فيها حتى نكمل الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى وما توفيقنا إلا بالله عز وجل هذا من نسبة لطريقة تدريس الكتاب الآن ننظر إلى الأسئلة وإن شاء الله إلى الأحد الذي يتكلم على الكتاب مقدمة بسيطة ثم ندرس ما بداخل الكتاب إن شاء الله تعالى ومع الأسف الشديد أن هذا العلم مدروس من زمن طويل جدا جدا يعني مندتر هذا العلم أسامح الله يعني بعض المشايخ ولكن هم العذر ليس صراحة معدورين هم تراجع لكلامي يعني هم معذورين لأن كان الكبت قوي جدا ما كانوا يدرسون يعني إلا شيء في هذه البلاد يعني شيء من الفقه حتى التجارة ما كانت تدرس أبدا كانت تجارة ممنوعة مع أن الله عز وجل أباحها وحلها بالقرآن والسنة ولكن كانت تمنع كان يعني ما أحد يدرس حتى التجارة ولا يدرس العلم ولا مسائل يعني الطلاق ولا مسائل يعني العقيدة هذه جعلت يعني حتى في أقرب المسالك كان يدرسونها كتاب أقرب المسالك الشيخ دردير العقيدة وجعت في يعني وضعت في آخر الكتاب مع أن العقيدة هي أول العلوم ومبدأها وأساسها ورأسها وأهمها ولكن جعلت ياق والحمد لله النجوىلة في الأخير لأن عقيدة ليست عقيدة حقة وليس رضي الله جل وجل يعني أن بوعدت العقيدة لأن ليست على عقيدة السلف الصالح ولكن ما كانوا يدرسون يعني شيء إلا اليسير وأما هذا بالنسبة لكتاب فتح المجيد في الحقيقة كتاب دسم ومهم جدا جدا جدا يعني وحاجة الناس إليه حاجة ماسة وكبيرة جدا كيف لا ودرس فيه يعني مؤلفه ركز فيه على التوحيد أولا ثم على الشرك الأكبر الذي هو يناقض التوحيد ثم الشرك الأصغر الذي هو يناقض كمال التوحيد ثم بعد ذلك ذكر فيه البدع التي تنقص من التوحيد والتي يعني أمرها خطير لا يخفاكم من البدعة وتم عرجة على يعني محتويات الكتاب كلها هذه على المعاصي التي هي تنقص ثواب الأجر والإيمان الآن ننظر للأسئلة إن شاء الله كل شيء تفضل. الحمد لله رب العالمين السلام علي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جماعه السلام تسلمك الله قلت ما أنه في أثناء كلامك، رشيدنا، أنه يقع في منزلة من كان يعرف الأسرار الشرعية، فهل الشرعية أسرار أن أنه كان خطر بالتعبير. أقول أشكر السائل على هذه الملاحظة، هو العجيب أن هي كلمة الأسرار يعني الصوفية يعني يجعلونها فهما خاطئ، وضلوا ضلالا كبيرا في هذا. هو الأسرار في العلماء عندما يذكرونها يقصد بها الحكم يعني. الأسرار ليس هي سر يعني فيما بينك وبين الله عز وجل أو الأنبياء لهم أسرار في هذه الأمور يعني أسرارها يعني كنوزها التي يعني اكتشفها العلماء وأخرجها للناس هو هذا يعبرون بها بعض العلماء ولكن هو, هو التحفظ في هذا أولى وأفضل أنا أشكر السائل على هذه المسألة ليس للشريعة أسرار أبدا ولكن هو بعضهم عندما يذكر هذه المسألة ليس المقصود بها كلام الصفية ولكن يقصد بها المعادن النفيسة يعني التي استخرجت من بطون الكتب ومن بطون المؤلفات ومن الآيات من الذي استخرجها استخرجها العلماء النبلاء الذين رحلوا إليها يعني و وسهروا الليلة الطويل حكم عظيم جدا جدا يعني أخرجوها من بطون الكتب ولهذا يعني ما أقول إنكم أنتم تتك تتكشف الأسرار ولا نبدي نتكشف الأسرار نحن يعني بعيدين عن هذا كل البعد يعني عرفت يعني مثل ما يقال يعني دون داء ينفق الحمار عجبني في هذا مثل إن أحد العراب أراد أن يبيع حمارا ففكر كيف بيع الحمار فقال أحسن حاجة آتي برجل يطري الحمار يعني يطريه يمدحه في السوق فجاء إلى رجل فقال له اطري حماري وأجعل لك جعلا يعني قال تعال أنت وظيفتك تطري الحمار فقط وجلك جعدا قال طيب فاخذ الحمار واراد ان يبيعه في السوق فجاء الناس كم هذا الحمار فجاء هو بسرعه قال هذا حمارك الذي كنت تصيد عليه الوحوش فقال دون داء وينفق الحمار بسكت يعني مش هكذا يعني مش هكذا الاطراء قال دون ذا وينفق الحمار يعني شنو يموت يقال الدابه نفق نفقت الدابه ما يقال ماتت الدابه مات يقول الرجل يعني للإنسان، ولكن الحيوان يقول نفق الحمار، نفقة الدبر فوجاب قال هذا حمارك يريد أن يطير ويمدحه، يعني كيف تبيع يعني هذا ح يريد الناس أن تشتري هذا حمارك الذي كنت تصيد عليه الوحوش قال دون داء وينفق الحمار يعني همس سلاف يودني قال تريت فهذا هو حالي الصراحة بالحقيقة أمام العلماء أن كون نحن نستنبت الأحكام أو الأسرار أو شيء كهذا والله ما نحن إلا نقله وما نقول هذا تواضع يعني الصراحة يعني أمام العلماء الجاهدين أو الكبار وإلى غير ذلك ما أنا يعني جالس معكم إلا لتدارس تدارس القرآن والسنة ونقله ما أنا إلا ناقل وإلا فيصدق في حال يعني إن البغات بأرضنا يستنصر، يعني الببغاوات الببغوات يصير نسر في المكان التي ليست فيه نسور، إن البغات بأرضنا يستنصر. والله أبدا ما أنا لأهل التدريس ولا أقول هذا تضاد لأن والله الشرع يعني معروفة أمرها وعرف عظمتها ولكن الله إلا هي مذاكرة فقط. على كل لن أتراجع على هذه الكلمة ولكن حبيت أن أبين أن الأسرار يعني ليس معنى هو كما يقول الصفية أن للشريعة أسرار حاش وكله وإنما هي علوم ومعاد ومعارف إذا كان الإنسان يعني تناركا بها وتفقه فين يجد الأمر العجيب في هذه الأمور نعم. معنى هذه شيخنا ونفع هذا هو الذي يريده العلم يعني هو ليس الامتناع والانقطاع وأن يكون الإنسان عالة على غيره وإنما تفريغ النفس يعني للأهم على المهم وتقليل الشواغل تقلل من منه كما قال الشافعي يعني من اشتغل ببصلة حرم مسألة فإذا اشتغلت، واللي حتى ابن القيم يقول إذا نام الليل المسافر إذا نام الليل متى سيصل؟ ومن طلب العلوم من غير كد سيدركها إذا شاب الغراب، الغراب هل يشيب إخوة؟ لا لا يشيب، ومن طلب العلوم من غير كد سيدركها إذا شاب الغراب، إذا لازم من الكد ولازم من المتابر ولازم من علو الهمة، لهذا يقول إذا نام المسافر ابن القيم الليل كله متى سيصل؟ هذي يقال يعني عند الصباح يحمد القوم الصرا يعني إحنا مسافرين مع بعضنا نمشوا ما نمشواش لا واحد بيقول نرقد ولا نبي نمشوا ولا فنقول لا خل نمشوا نمشوا نكابدو في الليل نكابد لأن الأرض تطوى ليلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ليلا فعندما تسافر تقوم الصباح طبعا والشمس طالعة والتعب والمشقة كل الحمد لله هذه مسافة كلها قطعناها الله أكبر الحمد لله الحمد لله عند الصباح يحمد القوم الصرا الصرا اللي هو الذهاب ليلا يعني عارف تقول الحمد لله لمشينا يعني كان شمس ما فيهش وكان توه أي ممكن الآن نستريح ممكن نستضيل ممكن هكذا فلا السفر هذا لازم يورد عنا يا إخوة لازم نتفريغ تفريغ النفس ولازم نبتعد عن زحمة الحياة ليس معنا هذا الابتعاد عن زحمة الحياة الإنسان ينقض هذا خطأ الانقطاع الصوفي هذا وإلى غير ذلك ونما الإنسان يشتغل بطلب الدنيا بالعكس هو مرات الطلب أنت المعاش هذا يعينك على الدار الآخرة ولكن لا تجعلها أصلا ولا تجعلها ديدنا ولا تكون عالة عن نفسك صحيح أنه قال العلماء من تفرغ للعلم تعين عليه لأنه هذا فرض كفائي إلا الأمور الواجبة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني العلم الذي تقيم به دينك من الصلاة ومن التوحيد ومن الزكاة والتجارة إن كنت تاجرا والزكاة إن كانت لك أموال على حسب الأحكام طبعا ولكن من تفرغ لطلب العلم تعين عليه ولهذا يخطي كثير من الناس يُعطي الزكاة لطالب العلم الزكاة يخلط لطالب العلم حتى من ذكر من ذكر من العلماء الذي تعطى له زكاة طالب العلم ليس هو أنا وأنت في الحقيقة لو علمت لمن تعطى الزكاة لطالب العلم لم وجدته طالب هذا الذي يقصد بإعطاء الزكاة هو الذي انقطع لطالب العلم وسافر إليه ورحل إليه وانقطع انقطاعا تاما عرفت؟ وجعل لأنه صار فرضا عليه تعين عليه عرفت؟ انقطع انقطاعا كاملا يعني مبتعد عن الله مبتعد عن اللغو ينتقل بين العلماء والكتب وبإمكانه أن يشتغل ولكن فرغ نفسه لطلب, لطلب العلم تفريغا كاملا أقصد العلم الشرعي ليس العلم الآخرة العلم الشرعي فرغ ولا يستطيع أن يعطي لعياله ما يأكلون وما يقتون هذا ذكر الشيخ المثامين وبعض العلماء قال يعطي من الزكاة بس يا أخي ليس هو أنا وأنت ليس هم الذين رأيناهم يعني ما في هذه الكلمة يعني في مكة أو في دماج يعني خلطوا هكذا وهكذا سمحوني يعني إخوة الكرام بس هو انقطاع كبير جدا جدا ولهذا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يأخذ هذا الذكاء ينظر الله هل هو أهل لها أو لا ينبغي أن يتورع ويترك هذا الأمر لأنه يعني قصرنا الكثير جدا جدا في طلب العلم الصراحة حتى نكون أهل هذا المنزل أقول هذا لأن الشيخ الذي يتذكر هذا النطاط ولكن حبابة النبي من هو طالب العلم الذي هو انقطع وتفرغ لطالب العلم يعني في الليل والنهار أقول الشيخ جزاك الله خيرا ونفع بك شيخ من فضلك حكم من يسهر مع شباب في إلى منتصف الليل وتالك من زوجته في البيت علما أنه يسهون في طاعة الله بعض الشيء والآخر في أمورهم أنا شغلتني الورقة هذه نسيت السؤال إعاد كل شيخ خير ما حكم من يسهر مع شباب إلى منتصف الليل؟ التاريخ من زوجته في البيت علما أنه يسهرون في طاعة الله بعض الشيء والآخر والآخر في أمور الدنيا. طبعا. هو جاء في الحديث يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم بعدها، آسف كره النوم قبلها والحديث بعدها يعني صلاة العشاء. وهذا له أحكام هذا الحديث لعل في لقاء آخر نجتمع به وهذا الرجل يكون أتا كبيرة من الكبائر إذا كان بذلك يضيع صلاة الفجر وإلا فيكون مكروه بإجماع العلماء إذا كان لم يضيع صلاة الفجر ولكن هذا مغبون كما يقول الشاعر يعني لقد هيوك لأمر لو فطنت له فرب بنفسك أن تكون مع الهمل يعني ولا الوقت انتهى نعتذر لصاحب السؤال صراحة هو وجيه جدا السؤال هذا يريد محاضرة، واتمنيت كان هو أول سؤال هذا فيما يتعلق يعني بالقوانين والدستور ووضع النظام وموقف السلفيين يعني من الانتخاب وكذا، فالوقت الآن ليصحه، وأعتذر السائل ولعل في الدرس القادم نتكلم على هذه المسألة إذا جاء فيها سؤال يعني، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن الإنصات وأعتذر لإطالة، السلام عليكم ورحمة الله.